فقد حبط عمله وَهُوَ في الآخرة من الخاسرين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَآء أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ مَا يُرِيدُ لَم تَجد مَا أَم فَتََّمُ صَعيدَ طَيبًا فَمْسَحُ بوجوهِكُمْ وَأَيدكُم مِنْ مَا يُريد اللهَّهُ لَجَعل عَلَكُم مِن حَج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله سهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إِنْ عَدْلُهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عظيم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 وَلَ قَدَأَخَدَ اللهَّهُ مثَاقَابَنِي إسرائ لَ وَبَعَثْنَا مِنهُ مُثْنَي عشَرَ نَ قِيبَا وَقَالَ اللهَّهُ إِي مَعَكُمْ لإِن أَقَمتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَتُ مُزَّكافَ وَآمَتُمْ بِرُسُل وَآمَنْتُم بِرسُل وَعَزَّرتُمُهُم وَأَقَرَبتُمُ اللهَّهَا قَرْضًا حَسَنَلَأكَِّرًا عَنكُم سَيئاتِكُم لَكَِّرًاَّ عَنكُم سَيئاتِكُمْ وَلا أُذِخِلًَا النَّكُمْ وَلَادْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلنا قُلوبَهُمْ قَاسِيَتَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَنَسُوا حَظًّا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ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 والله على كل شيء قبير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا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 إلي يذك للتقُتُن مَا أَنَ بباسِط يذِيَ إلَكَ لأَقُتُ لكَ إِ أَخَاف الله إِي أَخَافُ اللهَّه رَّ العالممين إِ أريد أن تَبُ أَب اسمم وَإِثمكَ فَتَكُونَ مِن أَصحاب الن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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرض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 والالسَّارِق وَسَّارِقَةُ فَقُطَع أيدِييَهُ مَا جَزَ أَنْ بِمَا كَسَبََكَلًَا مِنَ اللهَّ وَلَّهُ عزيزٌ حَكِيم فَمَنْ تَابَ مِن بَعدِظُ الْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَّه يتُوبُ عَلَم إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أن اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, ويغفر لمن يشاء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 وَمِنَ الذي نَهَادُ سََّعونَ للِكَذبِ سََّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرينَ لَْ يأتكَ يحَرّفون يحَرّفونَكَلِمَ مِ بَعبِمَ وَضِعهِ يَقولُونَ إن أُوتتُم هذا فَخُذون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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هُمُ الْكَافِرُونَ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 مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ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 بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 فَيَصْبِحُونَ عَلٰى مَا أَسَرُّوْا فِىٓ أَنفُسِهِم نَادِمِيْنَ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِم اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاصْبَحُوْ خَاسِرِيْنَ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 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 مَلَّ عَنَهُ اللهَّهُ وَغَضبَ عَلَيْهِ وَجَعللَ مِنْهُُ القَدَةَ وَالْخناازير وَعَبَدَ الطغُوط أُلائِكَ شَهُم م كََوا وَأَضَلُّ عَسَوَ السَّبيللك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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحْفِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ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 ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم لكثرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم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 وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَبَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ منهم والله بصير بِمَا يَعْمَلُونَ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 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُر كيف نبين لهم الآيات ثم انظُر أن لا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 لا بأس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم ان سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء مَا اتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ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 يا أَهَ الذيينَ آممَنوا لا تَقتُلُ الصَّيدَ وَأَن تُحُرم وَمَ قَتَلَهُ مِن كُم مُ تَعَم مِدَم فَجَزَاءُم مِثُ مَا قتَلَ مِن الن فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وبال أمره عثى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لَكُمْ صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما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 ذَلِكَ للتَعلُ أن اللهَّهَا يَعلَمُ مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي, وما في الأأَررضِ وَأَن اللهَّه بِكُلِّ شيءَي عَليِيم علَوا أن اللهَّهَ شَديد الععِقابِ وَأَن اللهَّهَ غَفُور الرَّحيِيم مَا عَ الرَّسُول إَِّبَلَ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 أَولَو كَانَ آبَأهُم لا يَعونَ شَيْْئو وَلَا يَهتَدُون يا أَهََّينَ آمَنوا عَلَيكُمْ أَن فُسَكُمْ لا يَضُوكُم مَ ضَلَّ إِذَاهتَدَيتُم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 اثنان ذوا عقل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به فمنا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 فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا ان اذا من الظالمين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 اذ ايت كبروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ